بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ ﭬيَ إِلَيَّ أَنَّ هُسْتَمَعَ رَفْرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وإنه تعال جد ربنا ما اتخذ صائبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وإنا ظننا أن لا تقول الإنس والجن على الله كذبا وإنه كان رجالا اَلْإِنْسَانُ كَانَ فِي غَفْلَةٍ كَبِيرَةٍ وَإِنَّهُ لَذُو ذُنُوبٍ بَرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَسَادُوهُمْ رَعَقًا وَإِنَّهُمْ ضَنٌّ كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّيَبْعَثَ وَإِنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْ مَقْوَعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِئِ إِلَى نَيَجِدْ لَهُ شِعَابًا وَصَوَدًا وَإِنَّا لَا نَدَلِي أَشَرُّ نُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمَغَذَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَإِنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ثَالِكَ كنا طرائق قددا وإنا ومننا أن لن نعجز فِي في الأرض ولن نعجزه عربا وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به فَمَنْ يَوْمَ مِنْ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَإِنَّ بَلدَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُنَاءَ إِنَّكَ تَعَرَّى وَرَشَدَ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وأن لو استقوموا على الطريقة لأسقيناهم ماء ردقا لنفتنهم فيه وما يعرض عن ذكر ربه نسلك عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وَإِن دَهُ لََّا قُومَا أَبدٌ وَهِيَدَأُهُ كَادُ يَكُونَ عَلَيْهِ لِبَد قَالََ إَِّمَا أَدَعُوا رَبّ وَل أُشْنِكُ بِهِ أَأَدَو قُلِّ إني لَا أَملِكُ لكُم ضَرَّّم وَلَا غشَدَاء قُلْ إِنِّي لَا أُجِيرُ مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَا نَجِدُ مِن دُونِهِ مُلْتَحَذَنًا إِلَّا بَلَغَ غَضَبًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَتَهُ وَمَا يُعْطِي اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ مَخَالِدِينَ فِيهَا أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون ما مضعفنا صيرا وأقل عددا قل ندري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا ان مريب فما يظهر على غيبه احد الا من رتغى م الرسول فانه يسلك فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه يراصد لعلَم آ قتَ بَلَغ وَلتال تِ رَبّ وَأَعابوَ بماَا لديم وَأَفُ كلُ الشَْين